السولغان ده له حكايه لكنها حكايه قديمه زي الاساطير بيقولوا ان كله ذهب وان اللي بيشوفه عقله ممكن يطير جه زمان ملك زنجبار واداه لابنه الامير وقال له حافظ على سره لان سره خطير لكن في يوم مشؤوم والسما مليانه غيوم اتسرق السولجان من الامير وفضل من بعدها يعيط ويزوم ومين بقى اللي سرقوا يا ست شهر زاد؟ بابا وحسين دبوس هما اللي سرقوه وخبوه واتفقوا سوا يبيعوه لكن حسين خان بابا وخد السولجان لنفسه وفي الاخر اكلوا اخس وانا اللي كنت فاكر ان هانوح بيه ده محترم نعم الله مش بتقولي سرق صولجان ايوه واتسرق منه نود قتل بسببه كمان وكل ده من ورا اللي اسمه حسين دبوس طب ما حسين دبوس كمان اتقتل يبقى الصولجان خلاص بابا راح لا ما راحش اكيد نجلاء ماضي هي اللي قتلت حسين دبوس ودلوقتي زمانها بتدور على الصولجان وعايزة توصله عشان تبيعه لحساب نفسها مم. لكن احنا بقى لازم نلاقيه قبل منها ربنا يوفقكوا وتلاقوه ربنا سبحانه وتعالى يعمل كل خير هستأذر انا بقى احسن اتاخرت جدا وزمان ولادي القوه عليها لا انت مش هتمشي من هنا قبل ما نلاقي السولجان طب ونعمل كده يا حلوة شهامة يا اخي رجولة مش عامل لي فيها بتاع مغامرات وتخطيطات بوليسيه خلاص خطط بقى وقولي حنوصله له ازاي انت كده محتاجه خطه بتخرش المياه وخطه زي دي محتاجه وقت علشان اعرف اوصل لها طب ومستني ايه يلا خطط الاول اروح اخدلي لي دش واغير هدومي يا سيدي وصلني للصولجان وانا هروحك لحد بيتك وانا عيل من اللي بتخطفوهم يا سونيا أنا حوصل لحد الولاد أطمنهم وبعدها حرجع لك علشان السولجان بتاعك ده طب وانا إيه بقى اللي يضمنني أنك أنت هترجع عينيكي نعم عينية أيها عينيكي بصة واحدة من عينيكي حتجبني على ملو وشي. أنت أصلك مش عارفة عينيكي دي بتعمل فيها إيه عينيكي دي بتخليني أحس أني أني الخواجه الطلياني كبير كويس او ان احنا الاناك بالزمة ده وقته ده انت بارد <تصفيق> حزر فزر جايبين لك اه خواجه يا ما جاب عشور لامه جايبين ايه يا عشور هات الشوال هات الشوال رجاله وفراجوا الخبير الطولياني عشان يعرف بس اننا جامدين قوي قوي قوي اوي ايه ده ايه اللي هو الشوال ده الله ده ده عيل خطفناه لك مخصوص النهاردة ومش ولا من بتوع الشوارع زي اللي فات لا لا يا عمنا لا ده ابن ناس مقصط ايه رايك بقى الله يخرب بيتك ده انت كده هتودينا كلنا في داهيه <تصفيق> انت اكيد اتجننت يا نجاتي اتجننتي ليه بس يا جمالات معقول البشر حسين اخويا انه بعد الشر بعد الشر مات ما تبقاش اتجننت يا ستي فهميني بس انا عملت كده عشانه وعشانه عشانه وعشانه ازاي بقى عد بس وانا هفهمك بقى امبارح ستي جالي ناس من وزاره الثقافه وقالولي انهم عرفوا ان المحروسه اخوك مات اي ولكن ده حسين لسه عايش هما ما يعرفوش كده هما فاكرينه مات بجد وعشان كده قرروا يديله جايزه الدوله التقديريه ميتين ألف جنيه ومدام هو مات يبقى مين اللي هيستلم الجايزه مين الناشر بتاعه اللي هو في نفس الوقت يبقى جوز يعني احنا انا وانت مش كده وبس وبعد خبر موته والجايزه روايته هتكسر الدنيا وهتبيها اخيرا بدل مايبقالها سنين متلاقها عندي في المخازن يعني هننفعه برشيد هو والورثه ايوه لكن لكن يعني لما يعرفوا ان هو لسه عايش متقدريش البلع قبل وقوعه المهم اننا لحد ما نستلم الجايزه لازم الكل يفضل فاكر ان اخوك تعيش انتي وانت كمان لازم تساعديني أساعدك إزاي بس أمي يعني قبسلة كيس وضعت على أخويا اللي لسه عايش عشان ترتاح لا ده مش كفايه أنا عندي فكرة أحلى بكتير أنا النهاردة هعمله عزه كبير وحفل التأبين بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات يا دي المصيبة يا دي المصيبة ممكن توطش صوتك بدل للرجال ما يسمعوك برا دول خطفوا عيل يا سونيا خطفوا عيل وايه يعني؟ ما انا لك قبل كده ان انا عصابة بتخطف الاطفال ايوه لكن دول خطفوه علشان يردوني انا قصدي عشان يردوا فابيو الايطالي يبقى لازم تخرج لهم وتشكرهم وتقول لهم برافو عليكم يا سلام يا سلام طب ما تديهم ميديليات وشهادات تكريم كمان اعمل اللي بقولك عليه قدامهم بس والولد نبقى نتصرف معاه بعدين ثم ده شكله مؤدب خالص ومش هيتعبنا هو نايم ليه من ساعتها؟ هو يكون حد من رجالتك اداله حاجة لا ما تخافش انا عيني عليه من ساعه ما وصل اهو اهو ابتدى يصحى اهو صباح الخير اصدق مساء الخير يا حبيبي بس هتعرف ازاي وانت عيني اسير في ظلام الوكر انت لا اللي خطفتوني ايوه يا حبيبي احنا لكن ما تخافش هنبسطك خالص وهنرجعك لأهلك على طول انا مش عايز ارجع نعم انا عايز افضل معكو هنا يلا هتعشوني ايه انت نفسك تاكل ايه يا حبيبي انا عايز اكل سوسيس وتوست وفرنش فرايز ما عندناش الكلام ده في جبنه مش هاكل جبنه يا تجيبولي لي سوسيس يا هيت واصرخ ومخليكمش تعرفوا تناموا ده بيهددنا يا حسين بابا الحقني يا بابا خلاص خلاص خلاص بس بس بس بس هجيب البتاع اللي انت عايزه ده تجيب له ايه هو احنا عجين في مطعم ما أنا مش حسيبه هنا أنا حقده وأرجعه الأهل وبالغير ما يحس كده تبقى فضحتنا وفضحت نفسك هاك كلام معقول لكن كمان ما ينفعش أسيبه معلها صبع بتاعتك ممكن أرجع ألاقيهم كلوه أه أنا حقده معايا ما حكفي لحد البيت هو على الأقل هناك حبقى متطمن عليه ومين بقى قالك ان انا حوافق على خروجك بقول لك إيه لو عايزاني أساعدك في موضوع الصولجان يبقى تسيبين العيل ده ها ديل Or no ديل. طب لما تاخدوا البيت هتقولهم ده مين ها لسه ما فكرتش فيها دي هقوله بي صحيح اكيد في علاقة علاقتي؟ ايه انا يا بنتها مرة واحدة بس واتغدينا سوا اكتر من كده معصلت شاي حاج ده تتكلم عن مين انت اللي بتتكلم عن مين ولا بتقول ايه انت انت بتعمل ايه عن حسين دبوس ونحنوح الاتنين كانوا في زنجبار والاتنين ماتوا بعدها مش تقول كده يا راجل وقعت قلبي ليه انت عملت يا عصام ولا اي حاجة بقول خلينا في موضوع نحنوح وحسين دبوس احسن بقى الاثنين سافروا في نفس الوقت ورجعوا في نفس الوقت بعدها الاثنين ماتوا في وقت قريب من بعض الكلام ده ما بيقولكش حاجة مش عارف خد بالك ان نحنوح مات موته ربنا ما تقتلش ها موته فجاه وبدون اسباب بيصير الشك على اساس دبوس يعني وكده ثم <تصفيق> حسين دبوس الراجل ما كانلوش اعداء معروفين لكن في حد قتله وشوه جثته بطريقه بتوحي بالانتقام السؤال دلوقتي عمل كده ليه مش لما نعرف مين القاتل نبقى نسأل ليه احنا لحد دلوقتي ما لقيناش في مسرح الجريمة تفصيلة واحدة ممكن توصلنا للقاتل يبقى لازم ندور تاني اكيد في طرف خيط واحنا ما خدناش بالنا منه الا صحيح هي رانيا جابت التقرير الشرعي ولا لسه انا لا اعرف رانيا ولا شفتها ولا خرجت معاها ولا اي حاجة خالص نعم لا ما فيش التقرير هي سامته هنا انا ب... ما كنتش موجود انا خالص لكن على العموم انا قريته وما فيه اي حاجه مهمه خالص ولا هتولي قراء مين عارف؟ ممكن يوصلني لإيه؟ طب.. نص ساعة كده هروح أجيبه المطعم ورجعلك مطعم إيه؟ آآ أصلي كنت بتسلى فيه كده وأنا بتغدى الوحدي خالص وورانيا ما كانتش معايا كنت لوحدي خالص عايز أتكلم معاك يا جنابه عايز تتكلم في إيه عشور؟ بصراحة كده ومن غير ما تتعلم إني يعني الخواجة الطلياني اللي انت جايباه ده دا مش داخل دماغي انا مش عارف نحن بنستورده من بلاد بره ليه اساسا يعني استوردوا عشان يمرنكم ده جاي مخصوص من اكبر عصابات المافيا في ايطاليا لكن بس ده طارئ قوي ثم ايه موضوع انه ياخد الواد معاه ده يبقى احنا اللي خاطفينه وهو ياخده على كده اولا هو اخده عشان يخبيه في مقر سري جديد محدش يعرفه غيري انا وهو ثانيا الخبير اللي مش عاجبك ده مدوخ وراه بوليس دول بيدوروا عليه في كل مكان وما قدروش يمسكوه لحد دلوقتي وعلى الرغم من كده جه مخصوص عشان يساعدنا في موضوع الصوالجات ولكن ملكنش عشور وهي كلمة ومش هكررها تاني الراجل ده بابا اللي جابه يبقى كلكم تسمعوا كلامي ومن غير مناقشه مفهوم انا بس كنت مفهوم يا عشور مفهوم مفهوم بجنابه من بكره الصبح تجهز انت والرجاله انا داخله انام ضيقتها ليه بس يا سلام يعني مش شايف البيت اللي جايباه لنا ده عامل ازاي خليل واحنا مالنا يا عم إحنا علينا ننفذ وبس؟ لا يا عبا. لا أنا بقى مش هسيب الموضوع ده في حاله هتعمل ايه يعني؟ ولا حاجة صيق الله العظيم إنه لا يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أكون اليوم المتحدث الرسمي في حفل تأبين الكاتب الكبير الراحل. حسين ابو المجد دبوس لقد كانت صداقتي مع الكاتب الراحل تمتد لسنوات طويله اكتشفت فيها موهبته الفريده في الكتابه وشجعته اه والله ما اثرتش معاه بحاجه منحت فرصه للنشر بعد كل دور النشر بطردته وعلى مدار سنوات طويله نشرتله وشجعته وعلمته من خبراتي اللي ما بتخلص ولازلت اذكر لحد النهارده رويته الاولى الجريمة تفيد أحيانا وأذكر المبيعات الخرافية اللي حققتها لدرجة إننا طبعنا منها أكتر من عشر تلاف طبعا كم؟ <تصفيق> يا ريت نخلي الأسئلة لبعد ما خلص المهم بعد الرواية دي وبعد النجاح اللي حققته توالت روايات الكاتب الكبير الله يرحمه وترشحت لقدة جوائز دولية في أكتر من مكان وكلها جوائز رفضها حسين أبو المجد دبوس رفضا قاطعا. الله يرحمه. كان شعاره يتكرم في بلدي. يا ما خالص. لكن التكريم جاله بعد وفاته. والنهاردة يسعدني أن أبلغكم إن حسين أبو المجد دبوس حصل وبعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية. الجائزة اللي. جد والله. أنا اخدت جايزه الدوله التقديريه مين حسين ده حسين ابو عايش هو، ما بيقولوا مات ازاي انا الحفله دي عاملينها علشان انا انت إيه اللي جابك دلوقتي بس هطوص كل حاجه جاي استلم جايزتي وسع وسع يد انت هو وسع للاسف مفيش جايزه ده ليه الجائزه دي تتهالك الوزاره بمناسبه رحيلك لكن وما انك انت لسه عايش يبقى الوزاره هتسحب منك الجايزة يعني انا لازم اموت علشان اتقرب في البلد دي هو ده النظام عن اذنك عجبك كده يعني كان لازم تفضل عايش ربنا يا اختك يا اخي كده طب قبل ما ياخدني بقى هكون مطلع روحك انا جاتي تعالي يا حبيبي اه يا عيني عيني يا حسين